المذرين، فانظر كيف كان عاقبة المذرين، إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح، فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم.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 ونصرناهم فكانوا هم الغالبين واتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الاخرين سلام على موسى وهارون ان كذلك نجزي المحسنين انهما من عبادنا المؤمنين وإن الى سلام من المرسلين اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعله وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم يَكُومُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطَ لمن الْمُرْسَلِينَ إِذْ نجيناه وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا أَجْوَزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لتمرون عليهم مُصْبِحِينَ وبالليل فلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا لا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون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 فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون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 وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ خَيْرٌ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ